وَأَنَّ مَآجَاءَ رُسُلُنَا إِذَا رَحِيمًا بِالْمُضْطَرّ قَالُوا إِنَّمَا نُعَلِّقُ أَهْلَهَا بِقَرْيَةٍ கி இ முனு நியூ அஹ كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطان وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تأذن إن